فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات وَلَا يُدْخِلُنَّهُمْ جَنَّاتِ نَجْرِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ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 خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ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 إِ اللهَّهَ سرَرحُ الْ الحِسَ ياَا <سؤال> أَُّهََّينَ آمَ <سؤال> نُصبِرُ وَصَابِرُوا <وه> <سؤال> وَرابِقُ <تصفيق> وَاتَّقُ <وه> اللهَّ وَاتَّقُ <تقوا> اللهَّهَ <تقوا> الله> <لعلكم تفلحون>